بوك تو ونو شطر تسعة وستون يحتاج يوريد يحتاج يوريد عامار اكتا بيچانار برويجون আমি ঘুমোতে চাই এখানে কোন বিছানা আছে আমার একটা বাতির প্রয়োজন এখানে কোন আলো আছে আমার একটা أحتاج প্রয়োজন احتاج الى تليفون أريد أن تليفون عمي اكتا ان اتصل بالتليفون هل يوجد هنا تليفون هل يوجد هنا تليفون আমার একটা ক্যামেরার প্রয়োজন احتاج لكاميرا احتاج لكاميرا আমি هل توجد هنا كاميرا هل توجد هنا كاميرا؟ amar ekta computer er proyojon tahtaju li computer ahtaj li computer ami ekta email pathate chai uridu an ursil email urid an ursil <تصفيق> هل يوجد هنا كمبيوتر هل يوجد هنا كمبيوتر امر اكتا কলমের প্রয়োজন احتاج لقلم حبر جاف احتاج لقلم حبر جاف اكتب شيئا اريد أن اكتب شيئا. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ هل يوجد هنا ورقه وقلم حبر جاف؟